كفارنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرا لك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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُمْ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 الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباهعنك على أن لا يشركن بالله شيئا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزمينَ وَلَا يَقُتُ نَأَوناادَهُ وَلَا يَأتِينَ بِبُتَان يَفْتَرينَ يَفْتَرينَهُ بَينَ عديهِ وَأَجُرِهَِّ وَلَا يَعصينكَ فيِي مَعلُوفٍِ فَبَايعهُ فَبَائعهُ وَاسْتَففِ لَهُ الله إِ اللهَّهفُور الرَّحيم.